لا أ ق س موسوعه ب ي م النابلسي ف س ل ل و ا م ة أ ي ح س ا إ ن ا ن أ ل ن نجمع عظامه ب ل قادرين ع ل ى أن ن س و ي ب ن الاسلاميه اسماء أ الله ا ل ق ي ا م ة فإذا ا برق ب ل ص موسوعه م النابلسي أين ا للعلوم م ك ا ز ر ربك إلى ي و ئ ذ ا ل م س ت ق ر ينبأ ا ل إ ن س ا ن ي و م ي ه ب م ا ق د م وأخر بل الله إ ن ن س ا ع ى ن ف س بصيره و ل و أ ل ر ح م ن الرحيم ت ا ل ج ز ن ا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع وقرآنه قرأناه فإذا ثم ل ن ا ب ي ا ن ي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 وقيل م ن راق و ظ ن و ع ه ا ل ف ن ا ق والتفت الساق ب ا ل س ا ق إ للعلوم ى ر ذ ا ل م س ا ق س ل ا صدق ولا صلى ولا ولكن و كذب ت م ي ى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 شركه الهدى شركه د ع و ج ي ن ا ل ذ ك ر والأنفى أ ل ي س ذ ل ك ب ق ا د ر على أ ن يحيي ا ل م و ت ى